لا زلنا في هذا الكتاب المبارك وصلنا الى قوله اسس العقيدة الاسلاميه الدين الاسلامي كما استبق أو أو ضحنا عقيدة وشريعة عقيدة وشريعة قد أشرنا كما قال رحمه الله إلى شيء من شرائعه وذكرنا أركانه التي تعتبر أساس لشرائعه. أما العقيدة الإسلامية فأسسها ستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذه أسس العقيدة الإسلامية، وقد دل على هذه الأسس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله تعالى يقول. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقوله في القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحده كلمح كلمح بالبصر فإذا كان الأمر كذلك فنحن اليوم وفي كل يوم وإلى أن تقوم الساعة بحاجة إلى العلم الذي به تستقيم عقيدتنا لأن في استقامة عقيدتنا لأن في استقامة عقيدتنا استقامة لعبادتنا ومحل القبول أو الرد للعبادة العقيدة فإذا بنيت العبادة على عقيدة صحيحة قبلت إذا بنيت العبادة على عقيدة صحيحة قبلت وإن بنيت العباده ولو كانت العباده صحيحة على عقيدة فاسدة ردت لأن الأصل في قبول العبادات أو ردها العقيدة الصحيحة والعقيدة الصحيحة أساسها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر هذه أسس العقيدة الإيمان بالله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا لجبريل حين سأله عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن أساس العقيدة الإسلامية الإيمان والإيمان له أركان ستة كما تقدم في الحديث ولذلك لا بد لطالب العلم أن يكون حريص على فهم هذه الأركان أركان الإيمان أن يكون حريص على ذلك طالب العلم ليس فقط أن يعلم أن الإيمان ستة أركان فقط الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذا حتى عوام الناس مطلوب منهم ذلك أما طالب العلم الذي يرتجى منه أن يكون معلما في يوم من الأيام أن يتعلم تفصيلات هذا الإيمان الإيمان بالله بتفاصيله كيف يكون هذا الإيمان بالملائكة كيف يكون هذا وما هي الأدلة الإيمان بالرسل وما هي الأدلة وهكذا حتى إذا تعلم هذا الأساس القوي، وهو الإيمان، عرف كيف يعلم، وكيف يدعو الناس، وإلى أي شيء يدعو الناس، فأولا الإيمان بالله. فأما الإيمان بالله فيتضمن أربعة أمور الأول الإيمان بوجود الله الإيمان بوجود الله فأنت لا تعبد معدوما بل تعبد موجود حي لا يموت سبحانه وتعالى ولذلك من الطوائف الإسلامية كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة من جهلهم ويظنون أنهم ينزهون الله عز وجل لفوا عن الله عز وجل صفات حتى أصبح وكأنه معدوم الله موجود ونعرفه بأسمائه وصفاته نعرفه ونستدل عليه بمخلوقاته وعظيم ما خلق سبحانه وتعالى وقد دل على وجوده تعالى ايضا اربعة امور الفطرة والعقل والشرع والحس ويأتيك التفصيل أما دلالة الفطر على وجوده سبحانه وتعالى فإن كل مخلوق قد وضر على الإيمان بخالقه من غير سابق أو سبق تفكير أو تعليم ولا ينصرف عن مقتبى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أي أنه يولد المولود على الإسلام الأصل سواء كان المولود أهله يهود أو نصارى أو مجوس حين أن يولد يولد على الفطرة على الإسلام ولكن عجله بعد ولادته هنا يكتسب ما كان أهله عليه فإن كان أهله يهود شب وترعرع على اليهودية وإن كان أهله نصارى نشأ على النصرانية وإن كان أهله مجوس نشأ على المجوسين وإن كان أهله مسلمين نشأ على الإسلام فالأصل فيه أن يلد المولود على الفطرة بدون سبق تفكير وإنما هذه آمر من الله عز وجل أن يولد على الفطرة وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى فلأن هذه المخلوقات سافقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجد أن توجد نفسها بنفسها ولا يمكن أن توجد كما يقولون لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسه لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا كيف يكون خالقا وهو معدوم وإذا وجد كيف الخالق يست... المخلوق يستطيع أن يخلق مخلوقا مثله ما يمكن أبدا فلا بد هناك من, من خالق فهذا التفكير العقل إذا كان سليم آدك للتفكير الصحيح أما إذا لم يكن سليم دخلت عليه دواخل من الشبهات فهو لا يف... لا يكون تفكيرا صحيحا بل يكون تفكيرا مريضا أمرضت... أمرضته الشبهات وأمرضته الشهوات العقل السليم هو الذي يفكر بسلامة مجرد من الشبهات والشهوات وهذا من البديهي الذي يتطرق إلى تفكيرنا وخاصة إذا كان العقل سليم فهو يفكر تفكيرا صحيحا يقوده إلى الخير ولا يمكن أن توجد هذه المخلوقات صدفة أبدا ومن اعتقد أنها وجدت صدفة فهذا شرك الصدفة ليس لها تصرف بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإيمات ليس لها تصرف إنما المتصرف من هو؟ الخالق هو المتصرف هو الموجد هو المحيي هو المميت هو المعز هو المذل هو المدبر للكون كيف ما كان وكيف يكون لأن كل حادث لا بد له من محدث ومحدث هذا الوجود ككل السماوات لأجرامها من الشمس والقمر والنجوم بعدت أو قربت والأرض بما فيها من الجبال والمخلوقات والدواب التي تدب على الأرض كل ذلك له محتف أحتته وهو الله عز وجل خلقه ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط المتلاحم أو الملتحم بين الأسباب ومشبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره لذلك لا بد أن تعتقد أن الصدفة ليس لها مجال في أي شيء، ليس لها مجال في أي شيء أبداً. بعض الناس يذكروا في، مثلا يذكر بعض الناس. إذا التقى بإنسان قال لقيته صدبة وأين القدر لم يقدر الله عز وجل أنك تلتقي قلان إذا حصل بعض الأشياء قال حصلت صدبة لم أخطط لها هذا أيضا خطير بالعقيدة خطير جدا فلابد أن تعتقد أن ما يحصل معك ومع غيرك في هذا الكون هو من قدر الله عز وجل وبأمره وإرادته وتدبيره لا للصدفة مجال هنا أبدا وإذا لم يمكن أن توجد أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ولا أن توجد ولا أن توجد صدفة تعين أن يكون لها موجود وهو الله رب العالمين هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما لا أحد غيره ولذلك على يعني مثل ما يقولون بين قوسين يظن بعض علماء الصوفية أن هذا الكون يتصرف فيه أربعة أقطاب يتصرفون في هوائه وفي نزول مائه المطر وفي تكوين السحاب وغير ذلك مما يعتقدون وينشرون بين الناس وهذا شرك وكفر بالله عز وجل واعتقاد في المخلوق ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الخالق سبحانه وتعالى بل وصل بهم الحد على أن بعضهم يعتقد أن الولي الصالح القطب يستطيع أن يخلق جنينا في بطن أمه وهذا قال به الحلاج وقال به في هذا الزمان من علي الجفري الذي يدور في العالم الآن يفسد عقائد الناس يقول إن الولي الصالح يستطيع أن يخلق في بطن أمه جنينا ولولا أننا نخشى من البغاية أن تتخذ هذا لا لأعلنناه وأنت ماذا تفعل الآن ألم تعلنه أتظن أنك تتكلم مع جهل لا يفهمون ما تقول ولله الحمد والمنا عوام أهل السنة ينكرون عليه ليس العلماء عوام أهل السنة ينكرون عليه هذا ليش لأنهم يؤمنون أن لا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله يعرفون هذا حتى عوام الناس وخاصة من كانت فطرهم سليما فكيف بالعلماء وطلاب العلم؟ وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور حيث قال: أن خلقوا من غير شيء أمهم الغالقون؟ يعني أنهم لم يخلقوا أو لم يخلقوا من غير خالق ولا هم الذين خلقوا أنفسهم فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم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 وذلك أول ما قرأ ما وقرأ الإيمان في قلبه وقصة هذا الرجل جبير بن مطعم هذه التي ذكرناها ماذا تدل تدل على تجاوب العقل السليم مع الوحي تدل على تجاوب العقل السليم مع الوحي مع آيات الله عز وجل حين أن يسمعها أما أولئك الذين تسلط أهل الشر أو أهل الشر على فطرهم وغيروها تقرأ عليهم الآيات وكأنهم لا يسمعون. تقرأ عليهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة من البخاري ومسلم وغيره، وكأنهم لا يسمعون. لماذا؟ لأنهم سلموا عقولهم. لأهل الشر والفتنة فزرعوا فيها من الشبه والشهوات ما غطاها وجعلها لا تفكر تفكيرا صحيحا أبدا فلذلك الإنسان لا يعطي سمعه كل من أب ودبله لا تعطي سمعك لأحد. يزرعون فيه ما شاءوا لا ابتعد. اسأل نقب عن أهل العلم، عن أهل السنة أين يوجدون؟ فعقلك رأس مالك. قال رحمه الله ولنضرب مثلا يوضح ذلك فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد حاطت به الحدائق وجرت به الأنهار وملأ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته وقال لك إن هذا القصر وما فيه من كمال أن أوجد نفسه أو وجد هكذا صدفة بدون موجد لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه وعددت حديثه سفها من القول أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع في أرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفه بدون موجد لا يمكن أبدا إذا كنت في حق هذا القصر الصغير لم تصدق إلا أن يكون أحد بناه وفرشه وزينه فكيف بهذا العالم البديع الباهر في خلقه ومخلوقاته أن يكون موجود أو أوجد نفسه أو أوجدته الصدقة أو يكون موجود بدون موجد لا يمكن أبدا من كان عقله مختل أو غطت عليه الشبه لا يتجاوب مع ما يسمع من البراهيم إلا ما أشرب من هواه هذا المثل الذي ضربه الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذا القصر الذي شيد لو أتيت برجل قد أتركته الشبه وغيرت فطرته لقال نعم هذا موجود شبه أما صاحب العقل السليم فيقول أبدا هذا لا يكون أبدا لابد أن هذا القصر في أحد بناه. والأمر الثالث قال وأما دلالة الشرع نحن قلنا أن أو ذكر الشيخ أنه دل على وجود الله تعالى أربعة أمور الفطرة والعقل والشرع والحس فهنا تلالة الشرع على وجود الله تعالى تلالة الشرع على وجود الله تعالى فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك جميع الكتب السماوية وآخرها القرآن الكريم يدل وهذا معنى الشرق آيات الله آيات الله آيات البينات التي تتلى ليلة نهار هذا المقصود بالشرق لأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك ما جاءت به من الأحكام العادلة المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم لمصالح خلقه وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدق بصدقها. دليل على أنها من رب قادر لا على إيجاد ما أخبرت إياه. كل ما ترى في هذا الوجود من خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما قد جاء في القرآن الخبر. أن الله هو الذي خلقه، أن الله هو الذي خلقه، وهذا معنى دلالة الشرع، هذا معنى دلالة الشرع أي الآيات التي تتلألأ في القرآن في الكتب السماوية من الزبور والإنجيل والدورات و. صحف موسى وغير ذلك من الكتب فدل على أن الله سبحانه وتعالى هو القابل الموجد لهذا الكون وليس أحداً هو أحد سواء لذلك ثبت عن جميع الأنبياء قولهم واركدوا الله ما لكم نعم إذا صدق الإنسان في إيمانه بأن الله هو الذي خلق صدق في تعبده إلى الله وردد قوله اعبد الله ولا تشرف هو المستحق للعبادة الذي أوجد هذا الكون بما فيه هو المستحق للعبادة وليس غيره ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فما حكمه آخر أشرك مع الله وعبد غيره ممن لم يستحق العبادة أبدا فالمعبود بحق من هو؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وأوجدك وخلق ما حولك وما ترى وما تسمع وما أخبرت به أما دلالة الحسي على وجود الله فمن وجهه أحدهما أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وأوتى المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى قال الله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم هذا عندما تحس حين أن تدعو الله عز وجل أو غيرك يدعو الله عز وجل لا يستجيب له سبحانه الله بها تحس أن هناك خادق يصدعك ويراك ويعلم بحاجتك حين أن تتفكر في رزقك حين أن تتفكر في رزقك كيف أتى إليك كيف جاء هذا الرزق إليك كيف جاءت هذه الصحة عندما كنت مريض وأوشقت على الهلاك هنا يأتي الحس أن هناك من شفاك هناك من رزقك هذه دلالة الحس على هذا وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن أن إع أن إن إعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب. فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا رفع يديه عليه الصلاة والسلام ودع ثار السحاب أمثال الجبال. فلم ينزل من منبره حتى رأس المطر يتحاذر عن إحياته عليها صلاة والسلام استجاب الله له وهو يدل على أنه دعاه ويسمع ويجيب دعاه ودعاء الداعين إذا دعاه ويدل على وجوده سبحانه وتعالى يسمع ويراه يسمع ويراه ويستجيب من دعاه وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعراضي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البن وغرق المال فادعوا الله لنا رفع رفع يديه وقال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر نزل ولم يقف عبدا ولم يتوقف حتى أن الناس ظنوا أنهم سيهلكون فدخل رجل أو آخر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله الدنيا خلاص تهدمت مسكين هذا الإنسان فدعى الله عز وجل أن يفرجه فما أشار إلى ناحية إلا وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة هذا الوجه الأول في مسألة حسي مسألة أن وجود الله أيضا بالحس الوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى لأنها أمور حارية عن نطاق البشري أو عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا له كم من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم الحجر كلمه الشجر كلمه آه الجمل كلمه الذئب كلمه معجزات الماء خرج من أصابعه آه ووضع عصاه في البئر امتلأت حتى فاضت كل هذه معجزات لا تدل على أن هناك من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه آه ليس هذه دلاله مثال ذلك آية موسى عليه السلام حين أمره الله تعالى أن يضرب بعاصه البحر وهذه أيضاً من الدلالات فضربه فانفلق اثنى عشرة طريقاً يا باشا والماء بينهما والجبال قال الله تعالى فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم بعض الناس يحتاج الى براهين حسية مشاهدة فهذه هي من جملتها وبعض الناس لا يحتاج تيدنه التصديق موفق لأن يصدق الأنبياء والمرسلين مثل أبي بكر رضي الله عنه ما قال شيء إلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك شيء وقع في قلبي حين ولذلك لما استغرب المشركون في مكة حين أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار الله عز, عز وجل به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء السابعة فمن قلة عقولهم استهزؤ بهذا الأمر. ورأوا أنها هذه القاضية ما هذا نحن نضرب أكباد الإبل إلى المسجد الأقصى شهرين وهذا في ليلة واحدة ذهب إلى الأقصى وعرج به إلى السماء السابعة لقد جاءت بها عظيمة لسان حالهم يقول ذلك لبادروا إلى أبي بكر أنه لم يكن معهم في الجلد قالوا انظر إلى صاحبك ماذا يقول شيء ما صدقته عقولهم. قال شوف التقييك من أبي بكر قال إن قاله فهو صادق وهذا يدل أيضا على أن الصديق الصحيح والصداقها الصحيحة تجعلك تثق في صديقك وخاصة إذا كنت معه زمنا طويلا ولم تجرب عليه الكذب أما النبي صلى الله عليه وسلم حتى الكفار يشهدون له بالصدق ولم يسمعوا ولم يروا منه يوما من الأيام أو يعهدوا عليه يوما من الأيام الكذب أبدا وفي المثل الحق ما شهدت به الآداء فلذلك قال أبو بكر رضي الله عنه إن قال هذا صدق. ومثال ثاني آية عيسى عليه السلام حين كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله قال الله تعالى عنه وأحيي الموتى الموتى بإذن الله هم أرادوا أن يصدقون ذلك وقال وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي فَانظُرْ إِلَى هَذَا الرَّبْطِ بَيْنَهُمَا إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَنَا أُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِي هل قال في الآية أحيي الموتى بإذن لا بل رابط ما فعله بماذا بمشيئة الله بإذن الله ليس من عنده حتى المعجزات التي تحصل للأنبياء إنما هي أيضا بإذن الله ومشيئته وهي دلالة على هذا الموجد سبحانه وتعالى ومثال ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرأه الناس وفي ذلك قولي تعالى انتربت من شق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سح ما صدقوا بها وهم ينظرون فماذا قالوا؟ قالوا سحر ليش؟ لأن العقل عندهم طغت عليه الشبه شبهة الكبر والعياذ بالله والحسد والحق طغيرا فلم يصدقوا بما شاهدوا فكيف يصدقون بالغيب؟ صعب. فهذه الآيات المحسوسة، الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم، تدل دلائل قاطعة على وجوده تعالى. الأمر الثاني مما يتضمن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى أو الإيمان بالله الإيمان بربوبيته أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين والإيمان بربوبيته ماذا يستلزم يستلزم الإيمان لألوهيته فلا يعبد غيره فلا يعبد غيره والرب من له الخلق والملك والأمر فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا له قال تعالى ألا له الخلق وقال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطنير قطنير والقطنير هو تلك الشعيرة التي تأتي في نواة التمر عندما تخرج نواة التمر البذرة حقة التمر تجد فيها خيط هذا القطمير يسمى ما يستطيعون أن يخلقوا هذا بل جاء الأمر إلى أقل من ذلك ما يستطيعوا أن يخلقوا دبابا بل جاء التعزيز التعجيز أكثر من ذلك فقال ولو يسلبهم الضباب شيء لا يستطيع استنقذه منه هذا الضباب يأخذ منك شيء ويطير ما تستطيع استنقذه تعجيز ولم يعلم أن أحدا ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون مكابرا غير معتقد فيما يقول كما حصل من فرعون كما حصل من فرعون حين قال لقومه أنا ربكم الأعلى وحين قال أنا ربكم الأعلى وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري لكن ذلك ليس عن عقيدة قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الأوليهية قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون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 لكن يكابرون ويعاندون وهذا إخبار من الله عز وجل أن المشركين يعلمون ويعرفون الرب سبحانه وتعالى ولكن لا يصرفون له العبادة فهنا الشرك أشركوا معه وغيره ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله شهد لهم بالعلم بهذا، ولكن هذه الشهادة لم تنفعهم. لماذا؟ لأنه لأن هذه المعرفة وهذا الاعتراف بالله عز وجل أنه رب خالق مقيم مجيد، ما استلزم منهم أن يعبدوه. ولذلك التصديق بربوبية الله. والإيمان الصادق بربوبية الله عز وجل يستلزم منك أن تعبده لا تعبد غيره وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وقال سبحانه وتعالى: "لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنّا يؤفكون" وأمر الله سبحانه وتعالى شامل شامل لأمر الكون والشرع فما كان فكما أنه دبر الكون فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته فهو كذلك الحاكم فيه بشرعه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسب ما تقتضيه حكمته فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادة أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان هذا هو الذي هذا هو الذي يدين به أهل السنة أنه مثل ما له حق العبادة كذلك له حق الحكم ويه ويه ولا يفصلون بينهما أبدا مثلما أنهم يعبدون الله عز وجل في الصلاة والصيام والحج وغير ذلك يعبدون الله في الحكم إن الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا الله إذن فالأحكام الشرعية عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل لا تجعلها هي المقدمة ولا تنفيها ولا تعمل بها إنما هي نوع من أنواع التوحيد ولذلك أهل السياسة كالأخوان المسلمين وغيرهم حصروا معنى لا إله إلا الله في الحاكمية فقط. ويقولون لا حكم إلا لله هذا معنى لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله هذا تفسير سياسي. فأهل السنة والجماعة باتفاق يقولون لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا ويدخلون الحكم في العبادة أن تعبد الله بالأحكام الشعرية تقيمها في الناس نوع من أنواع الدين ونوع من أنواع التوحيد ليس هو كل معنى لا إله إلا الله فهذا غلط هذا تفسير سياسي وسيأتي معنا إن شاء الله في الترسي القادم أيضا من الذي أفسدوا من الجماعات معنا لا إله إلا الله غير الأرواح المسلمين فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته dan kuatkan kami dan kalian dan tetapkan kami kitab dan sunah hingga kita. Inna huwa waliy darif alaihi wa sallam barak ala nabiyina Muhammad ala alihi wa sahbihi alkarim. Kita mati di dalam mempelajari kitab yang diberkahi ini yaitu nabza ilaqidatul islamiyah yang disusun oleh Syekh kami Muhammad ibn Saleh Al-Uthaimin rahimahullah dan kita telah sampai pada perkataannya Utsu sulahidatul islamiyah yaitu pondasi-pondasi akidah Islam Beliau mengatakan agama Islam sebagaimana yang telah kami jelaskan merupakan atidah dan syariat. Dan kami telah menyebutkan sebagian dari syariat-syariatnya. Dan kami telah menyebutkan rukun-rukunnya yang ia merupakan fondasi bagi syariat-syariatnya. Adapun aqidah Islamiah maka pondasi pondasinya adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, dan dalil yang menunjukkan pondasi pondasi ini adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya salallahu alaihi Wasallam. Maka Mekah salah di dalam kitab Allah Ta'ala Firmannya ليس albirra an tuwallu wujuhakum ibala al-mashrik wal-maghrik walakin albirra man aman billah wal-yawm akhir wal-malaiikati wal-kitab wal-nabiyyin Kebajikan itu bukanlah kau atau kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah hari akhir para malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Dan Allah Ta'ala telah berfirman tentang takdir, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Wa ma amruna illa wahidatum kalamhil dalam himbil bathar. Dan di dalam perintah kami melainkan hanya satu kata seperti kejapan mata. Dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Seraya menjawab pertanyaan jibril ketika ia bertanya kepada beliau tentang iman al imanu antumina billah wa malaikatih wa kutubihi wa rasulih wal yomil akhir wa tu'mina bil qadarikhairihi wa syarih iman itu adalah ka beriman kepada Allah para malaikatnya kitab-kitabnya para rasulnya Hari akhir. Dan kau beriman kepada takdir. Yang baik. Dan yang buruk. Jadi. pondasi Akidah itu. Adalah. Beriman. Dan iman itu memiliki rukun yang enam. Sebagaimana terserah dalam hadis. Maka seorang penuntut ilmu. Wajib bersemangat di dalam mengetahui Rukun-rukun iman ini Bukan hanya Sekedar mengetahui bahwa rukun iman itu ada enam Melainkan seorang penuntut ilmu Dituntut Untuk mempelajari Rincian-rincian dari rukun-rukun iman ini Iman kepada Allah Bagaimana terwujud Dan apa dalil yang menunjukkan ya Demikian pula beriman kepada para malaikat. Bagaimana beriman kepada para malaikat. Dan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dan demikian seterusnya. Kemudian. Adapun beriman kepada Allah. Maka. Ia mencakup empat perkara. Perkara yang pertama. Adalah beriman Kepada. Keberadaan Allah Taala beriman adanya tentang adanya Allah Taala dan dalil yang menunjukkan adanya Allah Taala adalah fitrah, akal, syariat dan al-his kenyataan yang dilihat atau dirasa. Yang pertama, adapun dalil dari fitrah yang menunjukkan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya setiap makhluk, telah tertanam di dalam fitrahnya, untuk beriman kepada penciptanya, tanpa didahului dengan pemikiran atau pengajaran, dan ia tidak akan berpaling, dari tuntutan fitrah ini, kecuali, dan tidak akan berpaling dari tuntutan fitrah ini, kecuali, orang yang, telah dihinggapi hatinya oleh hal-hal yang memalingkannya dari fitrah tersebut berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ba min mauludin illa yuladu ala alfitrah fa abawahu yahudidani au yunathirani au yumajjisani tidak ada seorang anak yang dilahirkan Melainkan ia dilahirkan di atas fitrah Maka kedua orang tuanya lah Yang menjadikannya Yahudi Atau menjadikannya Nasrani Atau Menjadikannya Majusi Di sini diruatkan oleh Al-Bukhari Dan Muslim Jadi Seorang anak yang dilahirkan Ia dilahirkan Di atas fitrah Islam sama saja, apakah keluarganya orang-orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi? Akan tetapi kehidupannya setelah kelahirannya yang akan ia yang akan menyebabkan ia mengikuti salah satu dari agama tersebut. Apabila keluarganya orang-orang Yahudi, maka ia akan tumbuh besar di atas agama Yahudi. Demikian pula apabila keluarganya orang-orang Nasrani, maka ia akan tumbuh besar di atas agama dan Nas agama Nasrani. Demikian pula apabila keluarganya kaum muslimin, maka ia akan tumbuh besar di atas agama Islam. Jadi, asalnya setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah yaitu Islam. Kemudian yang kedua ada pun dalil Akal Yang menunjukkan keberadaan Allah Taala Maka Sesungguhnya Atau karena Sesungguhnya makhluk-makhluk ini Yang terdahulu dan yang datang Kemudian Pastilah memiliki pencipta Yang menciptakannya Yang mengadakannya Sebab tidak mungkin Ia Mengadakan dirinya sendiri dengan dirinya Dan tidak mungkin juga Ia ada secara serta-merta Serta-merta atau otomatis Tidak mungkin Ia menciptakan dirinya sendiri dengan dirinya Sebab sesuatu itu Tidak bisa menciptakan dirinya sendiri Sebab sebelum ia ada Ia adalah sesuatu yang tidak ada Lalu bagaimana mungkin ia berubah menjadi pencipta sesuatu itu kemudian dan tidak mungkin pula ia ada secara otomatis atau kebetulan sebab segala sesuatu yang terjadi segala sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakannya pasti ada yang mengadakannya dan dikarenakan keberadaannya dengan aturan yang menakjubkan ini dengan keselarasan dan hubungan yang baik antara sebab dan akibat antara sebagian yang ada dengan sebagian yang lain menghalangi secara pasti ia ada secara kebetulan atau secara otomatis sebab Sesuatu yang ada secara otomatis atau kebetulan, Ia tidak memiliki aturan di dalam asal penciptaannya, asal adanya. Lalu bagaimana mungkin ia menjadi sesuatu yang teratur ketika ia berkembang. Dan apabila tidak mungkin makhluk-makhluk ini menciptakan diri-diri mereka sendiri. Dan tidak pula mungkin ia ada secara kebetulan atau otomatis. Maka pasti ada penciptanya. yaitu Allah Rabbul Alamin. Allah Rabb semesta alam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyebutkan dalil dari akal ini dan hujah yang pasti ini di dalam surah At-Tur di mana Allah taala berfirman am khuliqū min ghayri shay'in am humul khāliqūn apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakannya yaitu bahwa mereka tidak diciptakan tanpa adanya pencipta dan tidak pula mereka menciptakan dirinya sendiri maka pasti penciptanya adalah Allah tabaraka wa taala oleh karena itu ketika Jubair Ibn Mutaim radhiyallahu an mendengar Rasulullah sallallahu alaihi membaca surah at-tur hingga beliau sampai pada ayat-ayat am min ghairi syai' am humul khaliqut Amخلق السماوات والأرض بل لا يُكِنون أم عندهم قذائن ربك أم هم المُسَيُّطِرون؟ Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, atau mereka menciptakan diri diri mereka, atau mereka menciptakan langit dan bumi, melainkan mereka tidak meyakini, atau di sisi mereka ada perbendaharaan Robbo? Ataukah mereka yang menguasai Dan adalah Yubair ibn Mutaim pada saat itu Seorang musyrik Ia berkata Hampir-hampir hatiku terbang Dan itu adalah Permulaan iman itu Tertanam di dalam <coughs> Di dalam hatiku Kisah sahabat yang mulia ini Menunjukkan Keselarasan akal yang sehat Dengan wahyu Ketika ia mendengar Hal tersebut Maka ia Akan menerimanya Berbeda dengan orang-orang Yang telah rusak Fitrah-fitrah mereka Maka ketika dibacakan Ayat-ayat Allah Taala, Mereka tidak akan mendengarnya Demikian pula ketika dibacakan Hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mereka tidak mendengarnya dan menerimanya Karena mereka telah menyerahkan akal-akal mereka kepada orang-orang yang membuat fitnah, Sehingga akal-akal mereka dikuasai oleh mereka Oleh karena itu, janganlah seseorang itu mendengar kepada siapapun kepada sembarangan orang. Tanpa. Memperhatikan kondisinya. Dan. Berikut ini. Kami akan berikan sebuah contoh. Yang menjelaskan hal itu. Yaitu. Jika ada seseorang. Menyampaikan kepadamu. Menceritakan kepadamu. Tentang sebuah. Istana yang tinggi yang dikelilingi oleh kebun-kebun dan mengalir di tengah-tengahnya sungai-sungai. Ia dipenuhi dengan kasur-kasur dan ranjang-ranjang serta dihiasi dengan berbagai macam perhiasan dari hal-hal yang mendukungnya dan menyempurnakannya. Dan ia berkata kepadamu sesungguhnya istana ini. Dan kesempurnaan yang ada di dalamnya. telah ia ciptakan sendiri. Atau ia ada secara kebetulan atau otomatis. Tanpa ada yang membangunnya. Tentulah engkau akan segera mengingkari hal itu. Dan mendustakannya. Dan engkau anggap pembicaraan orang tersebut. Sebagai sifat tolol. Sebagai perkataan yang bodoh dan tolol. Apakah boleh setelah itu? Apakah mungkin setelah itu alam yang luas ini dengan buminya, dengan langitnya, dengan bintang-bintangnya, dengan kondisi-kondisinya dan dengan aturannya yang menakjubkan lagi mempesona telah menciptakan dirinya sendiri? Atau ia ada secara otomatis atau secara kebetulan tanpa ada yang menciptakan atau tanpa ada yang mengadakannya. Kemudian yang ketiga, ada pun dalil dari syariat yang menunjukkan adanya Allah Ta'ala adalah karena sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Semuanya menetapkan hal tersebut, semuanya menyatakan hal itu, dan apa saja yang di bawah kitab-kitab tersebut berupa hukum-hukum yang adil, yang mengandung kemaslahatan bagi para makhluk, merupakan dalil yang menunjukkan bahawa ia berasal dari roh. Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui tentang kemaslahatan para makhluknya dan juga apa yang dibawa oleh kitab-kitab tersebut berupa berita-berita tentang Kaunia yang fakta menyatakan kebenarannya merupakan dalil yang menunjukkan bahwa ia berasal dari Rock yang Maha Kuasa untuk menciptakan. Apa yang telah dikabarkannya Kemudian Yang keempat Ada pun dalil Dari kenyataan yang dilihat Atau dirasa Tentang keberadaan Allah Maka ia Ditinjau dari dua sisi Yang pertama Bahwa kita mendengar Dan menyaksikan dari perihal dikabulkannya doa orang-orang yang berdoa dan ditolongnya orang-orang yang berada dalam kesusahan, yang menunjukkan secara pasti adanya Allah Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَسَتَجَبَّنَاهُ. Dan No, ingatlah No, ketika kami Ketika ia berdoa sebelumnya lalu kami kabulkan doanya. Allah taala juga berfirman, "Idza tasalifuna rabbakum fastajab lakum." Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, lalu ia mengabulkan doa kalian. Ini menunjukkan bahawa ketika seseorang berdoa kepada Allah tabaraka wa taala maka ia akan merasakan bahwa di sana ada sang pencipta bagaimanakah rezeki itu datang demikian pula kesehatan yang diperoleh seseorang tentu itu semua dari Allah tabaraka wa taala dan seseorang akan merasakan akan merasa bahawa ada zat atau rab yang memberikan rezeki kepadanya dan memberikan kesembuhan kepadanya. Dan di dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata: In a Arabian daqalah jum'ah, bahawa seorang Arab badui. Masuk ke masjid pada hari Jum'at. Dan Nabi SAW. Ya khutub. Dan Nabi SAW. Ketika itu sedang menyampaikan khutbah. وقال, lalu ia berkata. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Halakal mal. Wajahal iyal. Telah binasa. Telah rusak. Harta benda. Dan keluarga-keluarga. Dalam keadaan lapar, kepada Allahlah berdoa langkau kepada Allah untuk kebaikan kami. Warafah yadayih wada'ah wada'ah. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Bazar Sahab amthal al jibal, walam yanzil an minbari hatta raiyul matur yataha an lih Maka muncullah awan seperti gunung-gunung. Maka tidaklah beliau turun dari mimbarnya. Hingga aku melihat air hujan. Mengalir ke jenggot beliau. Menetes ke jenggot beliau. Dan wafil jum'at jizhaniyah. Dan pada jum'at yang kedua. Qomadhalikal arabi Arabi Arab badui tersebut kembali berdiri au ghayru atau selainnya wa qala ya rasulullah lalu ia berkata wahai rasulullah haddamal binaa wa gharaqal maal Allah lana bangunan berhancuran demikian pula harta benda tenggelam berdoalah kepada Allah untuk kebaikan kami wa rafa'a yadayhi lalu beliau mengangkat kedua tangannya waqala sallallahu alaihi wasallam dan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahumma hawalaina wa la alaina ya Allah arahkanlah air hujan tersebut kepada daerah-daerah di sekitar kami dan tidak kepada kami kama yusyir ila nahya farajat maka tidaklah beliau menunjuk kepada bagian dari awan tersebut, melainkan awan tersebut terpencar atau tersingkat. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa pertama kali agar hujan diturunkan, maka hujan tersebut turun dan tidak berhenti hingga manusia menyangka bahwa mereka akan binasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar mereka dibebaskan dari hal tersebut. Dan dikabulkannya doa orang yang berdoa terus menerus merupakan perkara yang disaksikan dan diketahui hingga zaman kita ini. Bagi orang yang benar-benar kembali kepada Allah. Dan mewujudkan syarat-syarat dikabulkannya doa. Kemudian sisi yang kedua. Bahwa mu'jizat-mu'jizat -mu para nabi. Tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ada para nabi yang disebut dengan mu'jizat. Dan disaksikan oleh manusia. Atau didengar oleh mereka merupakan furhat merupakan dalil yang pasti yang menunjukkan keberadaan zat yang mengutus mereka yaitu Allah taala sebab ia merupakan perkara yang berada di luar kemampuan manusia yang Allah tetapkan sebagai upaya menguatkan para rasul-Nya dan menolong mereka Contohnya adalah mukjizat Musa alaihissalam ketika Allah Taala memerintahkan kepadanya untuk memukul untuk memukulkan tongkatnya ke laut lalu ia memukulkannya maka terbelahlah dua dua belas belahan dua belas belahan yang menjadi jalan yang yang kering dan air Mengalir berjalan di antaranya seperti gunung-gunung. Allah Taala berfirman: Wa auhaina ila Musa anidrib bi al bahr, wa mfalqa, wa kana kull firkin Lalu kami wahyukan kepada Musa: Ukurlah, tongkatmu ke laut, maka laut itu pun terbelah. Maka setiap pelahan tersebut seperti gunung yang besar. Kemudian contoh yang kedua adalah mukjizat Isa alaihissala ketika beliau menghidupkan orang-orang sudah mati dan mengeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka dengan izin dari Allah. Allah taala berfirman tentangnya wa uhyil mauta bi idznillah dan Aku menghidupkan orang-orang yang sudah mati dengan izin dari Allah. Dan Dia juga berfirman, Wa insukriju al mauta bi idni. Dan ingatlah ketika Engkau mengeluarkan, menghidupkan orang-orang yang sudah mati dengan seizinku. Contoh yang ketiga adalah contoh tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Kaum Quraisy meminta tanda kebesaran Allah, mukjizat dari beliau. Maka beliau menunjuk ke arah bulan, maka bulan pun terbelah menjadi dua bagian. Kemudian hal itu dilihat oleh segerombolan manusia. Dan di dalam hal itu dan terkait dengan hal itu adalah firman Allah Taala Iqtarat ista'at dan shak al qamar, wainya ru'aya yu'arzu, wakulu sihru mustamir. Hari kiamat itu telah dekat dan terbelahlah bulan itu dan jika mereka melihat tanda kebesaran Allah, mereka berpaling dan mereka mengatakan ini adalah sihir yang terus menerus. Maka Tanda-tanda kekuasaan Allah yang nampak dan dirasa yang Allah tetapkan sebagai bentuk menguatkan para Rasulnya dan menolong mereka menunjukkan secara pasti tentang adanya Allah Taala. Kemudian perkara yang kedua dari perkara-perkara yang terkandung di dalam keimanan kepada Allah. Adalah beriman kepada rububiyah Allah Yaitu Bahawa Dia semata Rab Yang tidak ada sekutu baginya Dan tidak ada penolong baginya Dan Tauhid rububiyah ini Memiliki konsekuensi Seseorang itu Untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Dan Arab Ar adalah Zat yang memiliki wewenang untuk menciptakan. memiliki dan memerintah. Maka tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang memiliki kecuali Dia, dan tidak ada perintah kecuali hanya miliknya. Allah Taala berfirman: Allahul Khulq wal Amr. Ketahuilah hanya milik Allah beri mencipta dan memerintah. Allah Taala juga berfirman. Zalikum Allah Rabbukum Lahul mulk Wallazina tad'auna min dunihi Ma yamlikuna min ketumir Itulah Allah Rabb Rabb kalian Hanya miliknya Semua bentuk kekuasaan Pekerajaan Dan Sesembahan-sesembahan Yang kalian seru selainnya Mereka Tidak mampu Menciptakan Sekecil Apapun dan tidak diketahui ada seseorang dari kalangan makhluk. Yang mengingkari rububia Allah subhanahu wa ta'ala. Melainkan ia adalah seorang yang sombong. Yang tidak meyakini apa yang ia ucapkan. Sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun. Ketika ia berkata kepada kepada kaumnya. An Allāhumma lā ehlā, Aku adalah Rabb kalian yang Maha Tinggi, dan Ia juga mengatakan, Wahai para pembesar, Aku tidak mengetahui bagi kalian sesembahan selainku. Akan tetapi hal itu mereka ucapkan bukan atas dasar keyakinan. Allah Taala berfirman dan mereka mengingkarinya karena ketoliman dan kesombongan padahal hati-hati mereka meyakininya dan Musa berkata kepada Firaun bagaimana yang diceritakan oleh Allah tabaraka wa taala engkau sesungguhnya telah mengetahui tidaklah ia diturunkan kecuali oleh Rabb semesta alam Rabb yang memiliki langit dan bumi sebagai bathair sebagai tanda-tanda yang menjelaskan sebagai bukti-bukti dan sungguhnya aku benar-benar menyangka mu wahai Firaun dalam keadaan tertipu oleh karena itu kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah taala disertai dengan mereka mempersekutukan Allah di dalam Uluhiyah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah siapakah yang memiliki bumi dan, apa yang, dan siapa saja yang ada di dalamnya. Jika kalian mengetahui, mereka akan mengatakan, milik Allah. Katakanlah Meng lalu mengapa kalian tidak mengambil pelajaran. Katakanlah, siapa Rabb yang memiliki langit yang tujuh. Dan Rab Arash yang agung. Mereka mengatakan milik Allah. Katakanlah. Maka mengapa kalian tidak bertakwa. Tidak takut kepada Allah. Katakanlah. Di tangan siapa. Kerajaan segala sesuatu. Dan. Ia. Yang memberikan perlindungan. Dan tidak ada yang bisa dilindungi dari azabnya. Jika kalian mengetahui mereka mengatakan hanya milik Allah katakanlah lalu bagaimana mungkin kalian dipalingkan Allah Ta'ala juga berfirman dan apabila engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi tentulah mereka akan menjawab, ia diciptakan oleh zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman dan apabila engkau bertanya kepada mereka Siapakah yang menciptakan mereka Maka mereka akan menjawab Allah Lalu bagaimana kalian Bagaimana mereka bisa dipalingkan Kemudian Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Meliputi Perintahnya yang bersifat kauni dan syarai Maka Sebagaimana Allah pengatur alam ini yang menetapkan perkara di dalamnya sesuai dengan apa yang dikendakinya dan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan hikmahnya maka Allah Ta'ala juga adalah zat yang menetapkan hukum di dalamnya dengan syariat dengan mensyariatkan ibadah-ibadah dan hukum-hukum muamalah -hukum Sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan hikmahnya. Maka siapa saja yang mengangkat atau mengadakan bersama Allah. Musyariah. Orang yang menetapkan syariat Di dalam masalah ibadah. Atau mengangkat penetap hukum. Pembuat hukum di dalam muamalah. Maka sungguh ia telah mempersekutukan Allah. Dan tidak merealisasikan keimanan. Inilah yang diyakini oleh. Ahlus sunnah wal jama'ah. Sebagaimana. Allah tabaraka wa ta'ala. Yang berhak untuk dibadahi. Yang memiliki hak. Untuk menetapkan ibadah. Maka demikian pula. Dialah yang berhak. Untuk menetapkan hukum. Ini al-hukmu illa lillah Hukum itu tidak lain kecuali hanya milik Allah Jadi hukum-hukum syariat Merupakan ibadah Dan ia adalah bagian dari Bagian-bagian tauhid. Oleh karena itu Sebagian kelompok yang Menyimpang atau sesat Seperti ikhwan muslimin Membatasi makna La ilaha illallah Di dalam masalah hukum Dan ini adalah Penafsiran yang bersifat politis. Dan ahlus sunnah wal jamaah. Menyatakan tentang. Ma'na la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak. Melainkan Allah. Dan mereka memasukkan masalah hukum. Di dalam. Di dalam tauhid Dan kelak. Dan nanti akan disebutkan. Perkara-perkara yang lainnya. Yang berkaitan dengan hal ini. Kita mohon kepada Allah. Azza wajal. Semoga dia memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan semoga dia memberikan taufiknya kepada kita untuk memahami agama ini dan mengokohkan kita di atas kebenaran hingga kita berjumpa dengan Allah Taala. Sallallahu ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wasahibhi wasallam.